على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعل بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأوض مدت وَأَقْسَتْ مَا فِي جَاوَتْ وَتَخَلَّتْ وَأَبْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فتوف يحاسب حسابا يثيرا وينقرب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فتوف يدعو ثبورا ويطلى تعيرا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن يَحُورَ بَلٰى إِن رَّبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ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 فَشِلُّوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ